كوكب جديد اكتشف فريق دولي من علماء الفضاء كوكبا جديدا يشبه كوكب الأرض خارج المجموعة الشمسية والكوكب الجديد يبلغ حجمه خمسة أضعاف حجم كوكب الأرض ويبعد خمسة وعشرين ألف سنة ضوئية في درب التبانة ويوجد قرب الكوكب الجديد نجم أحمر صغير ويحتاج الكوكب الجديد إلى عشر سنوات كاملة ليدور حول نجمه الأحمر الذي يشبه الشمس ولكنه أبرد وأصغر وهذا الكوكب يتكون من الحجارة ولكن حجمه الكبير والحرارة المنخفضة المنبعثة من نجمه يدلان على أن سطحه بارد جدا ويتوقع العلماء أن تكون درجة حرارة الكوكب 220 درجة تحت الصفر ما يعني أن سطحه يتكون من طبقات متعددة من سوائل متجمدة ووصف عالم الفضاء البريطاني مايكل بود هذا الاكتشاف بأنه مثير ومهم وقال إن الكوكب الجديد هو أكثر الكواكب المكتشفة حتى الآن تشابها مع كوكب الأرض من حيث الحجم والبعد عن نجمه وأوضح أن بقية الكواكب المعروفة إما حجمها أكبر بكثير أو درجة حرارتها أعلى بكثير أو كلاهما